أي نور،, أي, نور، اي نور في بغاء ضاء منه الملتقى عزقينا في اباء حين ليلا اشرقا قلت هذا قلت هذا قلت هذا من حداء لحنه الصافرقى في صفاء Robby Berick, fi Mui, Sheikhi en Ilcosimi, al in Sheda Hatte, er de drie wil en Jumi. Robby Berick, Fizzo, Mui, Sheikhi en Ilcosimi, al in Sheda Hatte, er de drie ان هذا الطغر فيه عزه للمسلم رب سدد في خطاه للصراط الاقوم اي نور اي نور اي نور في بغاء ضاء قلت هذا قلت هذا قلت هذا من حداء لحنه الصافرقاء في, في صفاء وغناء من حدات الشارقاء يا حداتا للمعالي جددوا في عزما كان نشيدا كان عونا للهدى منصار حزما يا حداتا للمعالي جددوا في الناس عزما كان نشيدا كان عونا للهدى منصار حزما كل شد دون تقوى قد يحيل الشد اثما زين الإنشاد دوما بالتقال ننال رحمه اي نور اي نور اي نور في بغاء ضاء منه الملتقى عزتينا في إباء حين ليلا اشرقا الصافي رقاق في صفاء وغناء من حداث الشارقا يا جموع الناس انتم خير دعم للنشيد علم الاولاد لحنا صيغ من عقد فريد يا جموع الناس انتم خير دعم للنشيد علموا الاولاد لحنا صيغ من عقد فريد لحنه يا قوم يدعو للهدى هل من مريد يا نشيدا من سناه صارت الايام عيد اي نور اي نور اي نور في بهاء ضاء من الملتقى عزتينا في بهاء الصافي في صفاء وغناء من حداث الشارقة